واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وَكَانُوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَرَفُورُ الرَّحِيمِ وَلَمَّا سَكَتَ عَمُوسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْقَتِهَا هُدَا وَفِي نُسْقَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ